اللهم <تصفيق> صل <تصفيق> وقفة طاعة من المشرين تمال لغة رسالة عبد الأمان ويأهل في الزرق الضيئات حتى اكتمل من الدين وسمت به الأمر وكشف الله بإذن أغلهم بسرات الزرق الزرق المحريك وعلى آله الكرام بعدد ما خلق الله فبعض الناس أغلق والحجرين الثلاثين الثلاثين في عيات المسيح والثالثين الأولون من المخاجرين والأنصار والمريد التوحيث التعليقين رضي الله بعيد من رب العم وعن فلهم بما كنتهي للأحبار الأمنع فالذيب السيئة هذا الكلفان العظيم فلتحية الثلاثين في أحباب الثلاثين وحزة الايمان وحزة الرجل الرحمن في ليلة السرعان تحية الوثم في ليلة اليوم من التالي من عشرين من شهر الآخر الشبت المعد الوثم نحن أثن وثلاث من شهر وثلاث عشرين الله عليه وسلم تسادس من سأل أبوستس في عام ١٩٩٧ ١٧٧ من بيلاد هيسى عبدالله الرسول عبدالله عبدالله جمال وكل انبياء الله صلى الله عليه وسلم صحيح فى يا رواد القرآن فى الحلقة فى الحذية العربعين يمنى القرآن العظيم الايذاء الذي اليه قبل ان من أجل من اصل كتاب ان تاخير الضرر يؤدي من تعمله في لا يؤدي اليه الان اعتدي علي الضرر احنا بنوعده وجد فرع من مقاله قراءه فكر الشريف وكتبه الروايات الشريعيه لن تصير على حويه هذه الظروف سواء ما تكون قررها الفنيه الاقليميه او التشريح دائره التشريع لجلس التشريع وتحتوي على علاقات العقائد والمعاملات والجلسات التشريعيه الدوائر والامورات العامه الزهريه اي منها تتعلق لجفير كتاب الله عز وجل الكتاب الحديث الذي لا يأتيه الضاطل يبين يديه ولم يصدر من الحكيم الحميد وإذا طرمنا لحرص الشباب حرصهم على إذنك ما يسمعون يشجدون ما يسمعون هم يغنيه لهم في أماء السنة فترة يقولون بذلك رضوال الله اجعلك يا نبي لما يعضي وفهم وان يحضرها يطرق النعيب الان والسلام احقيقا لوحدي النبي صلى الله عليه وسلم والقائل ومقدر الله وسلم ان سمع كما يدخل غير سبيل ويبطل باللعن او حمامي الزاك فالحفظ <تصفيق> شعادة طريق مرارا ان ايكب بعضها فيانا بغدرة فهاتم اعطيها كبيرا الدروس وعيكال الثائف فالتكب الغدرة حريق الدروس للتباع يقوم بسنانه هو العالم همينه زيز الفيادة وأقولها لبعض الأخوة المحبين الذين حيثون على حجورتها في بلادي فأكون في نفس وانا لا أعلم منه مين وإذا ما مين أقول بشكر الله لهذا أخي الحقيقي الذي لن تكتشلهم نفسك على أن يرتفع ولا تنور عرض على المؤمن الآمن ينفع مستهو ثم ينفع ويلة والمؤمن الذي يعيش لانات الناس وعالمين فهي متأل فنره من المؤمن الذي يعتد لهم ويعيش لأجلس فقط كل المؤمن يحتمل لأجل الناس يحتمل تعليمين واذا على طريق الله هو المؤمن يجتمل في الاشفر ثم حاول يكمل غيره ويبني ابدأ على يليه هي خلت بإخلاص ونضع الله بالألاس من الناس وقالوا على يدري فحرصوا أيها على ان تسمعوا ثم تبليوا هذا شعال نسل العلم ترجاء الوعي الدين والأجنونة في وقته انقروا فيه كانوا الشر كانوا يضعوا فيه الباطل علينا في الوجه الاجتماعي علينا ان يقال من هذا الخراس الشر لبعض ما يبنحنا الله من قوة انتانيات وانا اعلم لان الحق نحن نحن في انتانيات لان الحق لان الحق هو اسم الله حتى اعلان وبالحق ان الله كما قال غالب على انه ولكن لا الناس الاعلم فليس الام ان الله عز وجل يفسد حتى يرى من اباته من ثلاؤه على اذا دين ومن يتحمل الله بالتبه هو قادر على ان ينفر الادة الدين ويعملونه من ذلك في رأيي بشر ولكن يشاه الله لانتصر منهم ولكن ينزال عذاكم العربي فتحيث تامس المستمعين وتحية ان انت نضع للمدلمين ان شرير المريعين والمستديني الاعمار في الانساء ويضام انتهى اعمار الله قريبا فتبقى عارف الجنوز وعارف الكريمات السجرة ويضام عافى فيها ابن النكرة الله يقول لك تحملها رحية لقد احتاج النواس بعد موت محمد افعاد الشرين احمد, احمد الله لخمتين عاما احتاجوا إلى طبعتين ومجد من حسنة من الناس ويرجون من عندها لأشيطة محمد إبعاد إنه يبعث على عشان تنبيعه لا مناس يبقى إنها كلماتهم مدفولة ومغمورة ومغمورة مستورة حتى يبقى الله والألف المسمى الذي أدم الله بإله فتحنا أولئك كلمات على يد لا يجب انهم جنسائب على ولا يجب انهم ديروا الله يشهد الله لهم من يشارك أحييكم وأحكي لكم بعد فبصل لكم في التذنب لمصائب اليابود احنا هو عايز غرضه هو الكلام والهيات الرابعه الاولى هي الكتاب هيذل المصاره والخالد يخدم وغرضه الشخص هل في ظروف كان الله عاطي رجله لكن بحيث كده يلا بيحمل الغرض على انه مش فقط الكلام او غيره لاتباليه جلال الحق جلال الحق وبالحق العزناء وبالحق نجل قولوه الملك من قدر الحق مع من خلط بلغة ولا فترشت السلوية من أهل الكتاب منهم كلهم ما كنت أمانه بطنطار وزيزي الأمان ومنهم أمانه بالينار لا يؤديه شيكا الا ما دمت اعراجي قان احريني بالله اما هؤلاء الذين هدى عودة الوفيسات اشتغروا بالنجين من عجل اصارة من هم الناس هم الناس على فنطار مع الجمهات فنطار ومن رشي اوز ولا اصار ولا كمبياء وانه قربت بالنه بعد ان لا اتيه الي مئة لطاق ومئة لطاق هناك العكس ممي ممي من قلت اعمان همش في فنطاق في دينا في دينا كمارعين في دينا ذلك الاضيات لا يستعد شيء في دينا فمع ذلك تفتر نجلك يا يرباش يا إلا دخلت ليا في فكره شكلها معا لو عملنا من التمارين بيقولوا لي على قلبه بتاعي مش حتعد الى ما ليه حاجه خالص دي حاجه والشكل واضح الضريح والطالب والتعليم يا يا بشدي يا راجل من هذا تحاليل قال لها ان كان راي منهم الطالب امين ولم ده تغططة ولم ده تسحى ده من ينه اللي حنقود فلما لم يسرط المسلم هليمين في نقرائل من هؤلاء وهؤلاء الأمين ليسرح كل وحي لأن القعدة الابترط بالشرر الحريب من سينة فيه لأنه حنقف عسينة دوت من من غير فلو حسي هلك من ثلاث أسواب قلر في الثلاث جهالين فيه الجنبية ديك سمية ويوجد عن تشغيل في واحدة منها لبالكولو عليك حيث انتقلين بانيه الجلبية ليكسر مش عادي بانيه ايه لبطاة اتواج ترموا عليك لان النجاحة موجودة لحسن طيب الانتحضير الاحتياط لسيلي في خط ويوجد واحد دالك اللي من طريق من الطاقة في المداخل اللي بصر ويوجد ناسك في الطاعة فالقواع فيه بكتير الماسك تقول المسهلون ولا هجاء تجيزة ولا هجاء شوى كيرة والو جيت انتها بحقه ولا, ولا من جيه السابر ودنيه قالت الله واحد انه ادنية هم الانو ادنين خوضها البطارة بيتحولنا يقول انت في الهوار من المسادر النهو من اي جيه بحاجة ريه لا شك ولا غض ولا شبال ولا جيد لانه يحتاجه ويوجد مش من جميع الصباح المداخل لان الطريق اللي فيه جلعة تحصل لما دائما الله اتضرب بان في فيه الناس يخبر رجالة ناسة مناق ومعنى يأخذ الشذفتاعة الناس دي وارد يعني والفتاة دي يعني يا بس في اهل الكتاب ومات اهل اقتراض لا يقول نسلم ايه انت جاي على اهل الكتاب ويعنا قلنا المسلمين قليين دي اتفاق فان لان فان مردولة في كل ملة اهل ملة وفي كل اهل دي والعضاء صحيح قد موجود في اقل كن من الاخيانة ووحنان ولكن موجود اداء الكجاب في عصر موجود ان الخياب في عصر والامانة نادر وقيم ان الامان هو القصر والحيانة نادر وموجود الخيانة في النسلمين بيبقى جثلة ونضرق وراحضين فالنسلمين جايك انت بار للمعاملة بتاعها في الكتابة. تتعرف الجلب التمر بيصليش لذا اذا افتح منه لما عارف الكتاب ضاع اجنابه ايش معامله بلك؟ وبينه داي من احتلال العقيدة بيعمل الان كماشه على الناس هتعرفوا ازاي في المعاملة سأقوم بيحذرك والخبان عبده وللقصه والأمان جايتك الواسع ان العملاء بيقدروا لمن يؤدي الأمان التي تميه عليها ولا فاستنطارا لتركض لعبد الله في الغلام فكان أليس وكان مساء ثمانه وليس التأمينه بكنطار تؤديه اليك وليس سأل الخبر ووحد اشاف الحاص ابن عازرة اتحق بجعب ابن عشر في اشخار جاء وبعدين وطاول الأموال للمسلمين وغيرهم اللي كان ينخلقونهم في المدينة فأي جاء الطابة العربي اليهودية بالمال اللي محضرش انت يا فلاح رجلك او يا امش جاء لها فلاح رجل كتير تجيب اللوص ونعندش اللوص وحتى لك انت معهم منا اللوص بحضل رجل وقرأت حزب المنز جاء التعليم غريب لا يزال هذا التعليم موجود لحزب المهارس لان هو انتلا بواحد على وانتظر بقيت منهم الخامة ايه الى احد ما يتميزمش على دينار ولا علاش جلسة مجيبتها للقائمة جلسة انت احنشاكل وحنطبت في معارض اللي حاول منهم حدائن ايه الى الاركة الى ادناهم قاموا ليس علينا في تللينا سليم ويكونون عادي كيدة وهم يعلمون فلا على بلدي لانه بلدي. سيحلقن الضوء يمكن مع ذلك انهم فعل ليس علينا الاميين المصري الاميين الا ما عدا اليوم لم يحتجن الله حقا شعب الوطن مختار الاشعب فقال ان الذي جئت ان الحدده ليعيسى محمد ولا غيره ولا تفسير القران الغريب وان كل العرب دي جماعة عميين يبني اكتبوا وبيسموهم في الوسائل في عدس الطوفية ونسبلات حمد مصريين يتباعوا يبقى يفتنون بيسموهم بالأماميين والأماميين والأماميين البتعليق القرآن اللي هي الشعب الأولي ما يقول دي اعتقد ان دي بني اعتقدوا الله يعتقدوا ان جميع العالم دي كله خصوصا معهولين في القصر عابين اليهود والعفض وملكة ندار البيئة وانا بيعودهم الساد وان اليهود لو اكد اموال العربي بل لو فتك عفضه بل لو قضع على جسمه وفتع على فتح وقضع على حياته وانا عند حرن وانا عند ذلك العفض لا تساد الله شو يرقى؟ ويجب انهم طوام هاي هذا الطمع والخيانة منهم للعرب والذيب تابعين انهم قولوا ليس علينا في الجمهين السبيل ما على السبيل اي الملاحظة والعفاق ما عايش الراحة لا اكل اموال دول دول بالكث دول دول دول يحضرونها دول عليك وحنا الثاني ربنا انت مريد بعيد ايها قولون العربي المسكين جماعة يقولين يا جماعة يا اسحادة والتار لا يا عبد يا سلال الدول حتى يقولوا ملكي حرم وانت يقول الله الحرب انت عادي وانت ولو هتكتبه اردى الرب لي يقول يا ربنا انت عندهم اقرب اهل يوانا سيكون الله عروح يبقى بان وان ولا فيهم العرب واتكهم بالعرب وقفلهم بالعرب ان هذا دين الله فربنا عيزة يكونون على الالك الكبيرة يكوني على هون وقع الله تعالى تبنينا سبيح ما عندناش موحوظة فتح جديد فالربنا عيزة يكونون على الالك الكبيرة يكوني على الالك الحيطة دي لديه حكم شبعي قد عجل صلى الله عليه وسلم عشان دعاب القارب بالاسلام الثالث شكابه هو الثالثة بشيش ومن المئة اللي هي ضعف معالمها وعرضها وهنا الحيث ان واحد من الناس فيقول ان كتب ربنا مجيش واعيد يعني كتب التورار الاسوي والانجليين كل كتب ربنا مع الناس اللي حرم اللي عرضها هي حدوه الولايات سبيبة من قدوه وهذا نوعي وحسكوها اللي عشان ملافقوا للقص اما كتبه وفية فتفية معي لكن بتوعب ايه بناد؟ طبعا تعبين رب وملاده كان اجنالي وطبعه بالإسلامة ضوارها من الوصف انه ما احنا نقوم بان جميع الكتب قطعة من البيانة بقى المخص والبعيه ويبقينها اللي الحق بالداخل ويبقينوا الحق وانتم تعلمونه ومعلمنا خلفا منهم يكتبون الحق وهم يعلمون وقال يأهل القواريون للذين يكتبون الكتاب عيديهم في, في العالم عند الله والقراطيج تبدو له وتحفو لك فيها يعني اكتب بعض القراطيج الورق اللي يتفق مع مصالحكم وعن المصوص اللي في التوراة والإنجيل اللي فيها ضدكم بكتوب فهذه الآيات تفتر بأن تكتب ربنا الأصلية السليمة انها الخصارة يتعفوا اللي اتبع لها ليه الكتب وبيحجينوا شقائك منها ويقوموا ويقوموا بشأنها ما حصلش في الكتب يعني تفرض واحد في القرآن وقال إنما يخشى الله للعبادل وعناها يشعر تفضل إنما راح جدا ويحصل لها بشأنها ما عارش الفتحة من الوقت ورجعتها في خواطرها حتى كنت ارتفعت إنما يخشى الله هو. من عبائل العلماء أي ايه الآن يخشى الله من عبائل علماء يعني العلماء الفاعل دي هي هم اللي يحفظون لا يخشى شخص عدونا الهدفين نعيد للعالم معظمته لنعمل ايه الهاتف لو لاحد من المنتفين بالاسلام والعرب والعياة لشان ما استعضرون تلك الملك احتيان ايه ويبش تحتيان اختيان اختيان ايه رضي نفسه يخافيننا اخوان إنه الله هم يخاله أردنا هديه خالص أنا بالحلم طبعا نعيد الفلاح اللي مش عاقد بالعروح اللي عامل أمي جزيلا هتإذكره بأس وخطيره لا أعلم هنخدم جدا نخدم علم وشو اللي حاله في أرسل طبعا عملي سميك بحقيه وحيجي بالعلم وانه يدوا لفريقا يألونوا العسادهم بالكتاب لتحتاجوا هم الكتاب وما هو من الكتاب ويقولوا هو من عند الله وما هو من عند الله واني مش, مش هاي اطلعه ولا فاعل ولا فاول ولا مقدس محط الاخر قلون اطلعه له تعال اطلعه اشترون اطلعه ايه ايه يا سيجي ايه افتعيه عقدة العاق لا ايه لا عفره واحدان يعني من انت حيث بو ربنا حرم دي دي نعوض وطيبات النابت ويجيواشه يجيدوا الاية في الاية اللي بيضا بات وحيباتش اني ما التعريف مش لا بتفسير المعبن يأتي بلا تكثير غريب الشكل مع رضا الله اعلان لان في الليسان لا يجيس تات في كلامه انت ماشي تكون تنتبه وفي حيث الاية علينا ده في شغل حاجه تقولها فحل صخر نيجي بقى بنستخدم عشان ناخد الطرق لا ده ليس عليها الا مين السبيل على الله ولا يمنع عليهم يقولوا ان هو العوض نيجي دول اذا واحد من النايب يدخل تحت في الجنبيه انت ايه اذا ما جيتش تبقى الوقت وحده تاكل المعاصي يبقى على فضل عشان تسيب المعاصي لا تقتل تجا قتل تجا قتل تجا قتل لما أفعب اتمنى بأذنك يتمنى بأذنك ايه رسالة جديدة هذا ضليل الله ترطي على الله الكريم وهم يعلمون بلد خلل على نفس كالدريم كالدريم كالدريم وعليل بأذن أعوه وبعليه واتخذ الكلام جديد لا تحذر الله ليجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأرى في أصبحت الله عندكالدريم الله يبقى يجيلة عندك مأمم اتقر يسرق يسرق ماتتقر ايه يجري مأمم غيرها يومك لن غيرها من لتل ولا بديها الله يبقى لدك الادت الامان احتملت لا تخل من خارج لا سالان صباح الله يحرم الادت الامان احتملت ولا تفضل من خارج اللي تمرك حتى ينسي قليل كيف ينسي شعيد بسي باك الماجن بيعطي جميعه وقفه وقفه البيت وزودي وما في الله تجعي الان اطهد طيب ايه اجنب ايه اعطي بخيان ويه ايه ولا تفضل من خارج حتى الخارج لان تفضل من خارج وان ده بيت الشعب يحرض على الرم ان حتى كل اللي خان هيتصور على الاشعار راح يحس ان قلبه عامل لان النار مش عارفه تنفي في خط عيب هيزيد اشتعال النار عظيم عايز ابل الشعله يصيب فتن يعني كان قاعدين بقى الناس شعره راس من قصعه وعي اذا ترخصوا دي شعره قال اذا شدوها ارخصوا اذا ارخوها شدتو منها تقول اني ش دخل شيء دخل دخل غلط هم يقولوا شيء تمام شو طالع ايه علامة المنافق رضي الله يا صاحب الدين القويم الباقي السليم اللي لا عدت ذكاد واذا وعد اخر واذا اتو من اخان واذا عائد رضب واذا اخار من أخار. ضمن علامة المنافق ان ما يتمل يكون من اخان واذا عائد رضب يجري ويقفش من اللي بالعالم ويقف عاصل فجر عندما يخاصل واحد يقلع فيها القصة فاصة ويقف بإيمان لايك في الخبر الوضع قولي العلم جده ويجده وعلي ده بالشرف هل يتعلم من واحد أسكت لا أخبره الخصوص وشكة أسكت يلي واحد يحاول يبتع الجرحة لا لا لا طبعي ما قال عبقى فيديه ما قال من, من فان بحاش لأنه نبقى العلمة المناسة إلا كهاتم وفاجعاتم كانش علامكم بك خلي المسألة كي لمحصورة الحك قالت عامل كان فينا نجم أصعب في إلا علي نبنه جرب يبني ومتعتيبنا مع بعض فما تستعش مقتدد ما تقريبش مقتدد في معيك فما تطور عيك حينو لايك كان علامة المناسة إلا حسنا تتفت إلا واحد أكثر إلا كم لقان إلا عائل فاجعر واجعر إلا خاصة الاسلام يقول لكل إذا لي عشان يفرق عن طفل حالي يقول ومنهم انتمنوا بدينار لا يؤدي إليك إليه ما جمت عليه قوائمة جي إليه ألاقي تعاليها في الأمين الدبيب هل يش حرب عليها من هذا نجد لحالك أور دا كلام جديد الإسلام المسلم مقيم شؤون السيد عائشة يا الله عامها المشجعات كأي واحدة خدتانا بتاعها تسمعك في بي السيد الحائشة عايزة تبقى بالبيت تقاسي أنا مهم ما فيك شغل برضا مش أكد كل البيت هتحرق البات بصير عايشة مش بيش لله يدر التقوى يتطرق ليه هاي يضي الشباب كل منها الله مش الحين لحن اتقرب ان من بدل المتقين واحدة للمتقين يا جنة الذين هم تكون للصراء والضراء والكاظمين الوحيد من الظل على هويته من يقصر غيشه الذي انتخذ برعشه ومن كعظم غيظه وهي قاطر على تنفيجه دعاه الله على عبدالنوس الخلاة في دول القيامة وقال له اختر من الحور الهين ما تشاه وادخل الجنة من اي باب التشاه هو قادر ينتقم وياخذ وجهه انا عارف ان الديكر بمعدل انتعاش من عام لعام طلب اني والله لو رايت بناش من زرعه والله من زرعه غير زين لا يطير هل مثل الوجه هذا بشرع عن رب الشر ذا كله لان المعتقد ان كانت روح من كل هذا نظام قوه ارياد رجولة كان حسبت به اقلاح عشان مانه يتحمل ووستوسيق الأسراغة ببقى حاول الخير وحاول الخير بكو كان خرافين للجلالة ووستكتين وقال حسبوك وعنا نعمة الوكيل ما الذي يحسبونا الله فاني قال الوكيل معنا ايه الله العظيم اللي بلا تولى همور بنفسك يتعب ومشاكل اللي هو منطيلي لما اللي بيزدها ربنا بلا بلاحك وبيتعد باقترب جيلا حسدت له والله بلاد مؤسد قرأت وقالها ربيت وقالها ساكت قلها ساكت تب يستعيف الله تب يستعيف القول ده واحد مرة بكون واحد تعريق وقالها العظيم الناس مش تعرضين قال له ليه قال عمل فيك مساوق قال والله ان معي اتلاحا ده يتلا وقال لهم وقال لهم اتلاح جايب سلاحبان الصوخ القاهر والله اقراض انت كنا هنا على الكمان ده رح يحايت بس ارى السلاح بداع العشب يجري هل استعنتوا بالله لا لا صحيح عدو ربنا اتحب الميوح مش عرف مان ما يجب الرب من حياتي بالميوح العيام حق ويجب حدين يجبان الميهان صحيح نجوز على الناس المحط ويقعوا الله وإن اتعال ويجب المضينة من المواتف ويصارق عليه الله ويجب قل ويجب لحياة دلالة دخل في القناة لما فيها يصبره وصابره على عين الله من عشان يلي الله عنه العراق الله ماتو حاجوه لا يعيش الله عشان كمان يبقى المنطق ماشى سريع وعشان الموقف نحن حصل معنا ما يبقى تناشى العنر يقولوا كنت منهم يقولين تمنعوا باللي نعرى يجلي نعرى لم يأتي إليك كنت في الدينار في الأرض جدا لأن أفتدين دين من أجل الشجاعرين جاء بيك شاعرين كم الدنار توليها سواعدم على ملك الدنار قال إن اختار الله لأبيه المعنى فجاء دي نار كم الدين دين النار فربنا جاء من اسم الدون جاء معدين ومن كيفة النار واطلقهم اسمه واحد مركب من اسمه ممشوك او تأكيد جديد على اي معقلين البيل وطي من وقت وامار على من غضب سبحان الله يدخل يا اخوان العلماء والان اه واحد من خارج تبعين ماجم الدينار على اي من وصل كل ايئة في الاصل الدينار في حيث الاول دي للعاملة بتاكي سريفة خذي اهالي ويجي يجب ان يقول على موضع يا فجر طيب رأي الله ايه كمان إيه انا يقول اقرض في الموض نفسه واحد الموضوع ذهن حكم شرعي واحد ذهك لا حاكم واقم ادلة مغورة ولفتق وذلك يعلم الله عز وجل احوالك. وحاكم القاضي حتى منه ما هو ظاهر. والمال حكم له. انما الحكم له يعلم في حقيقة نفسه ان هذا ما مش يجعله. وقال لي هنا رجل مصنوب ضعيف او محافظ او ضعيف. وانا استعال من المزيدين فاتبت لو شخص رجما. القاضي اللي نحرمه الله ادي الشركه لو كنت نروح التقاضي في بعض مازال كتر الدكتور ما نزعوا تحقق قلق طلعوا ده معصوم لا يا علي حضرتك طلع معصوم الارض دي فشل وكان انت عارف ان كل الشريعه بناء على الادله يا رسول الله إنما أنا بشر وإن يفضل تختصمون إليه قالوا أنا بشر أنا من اسملك هذا خالي الملك هو غير بالألت ملك من عشرين مجود لأقول لا أعلم الغير إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ترقعوا كدايا عنه ولعل رعدكم يكون الحمد حجاجه يقولون لقد يقول تحسيحوا الكلب وديك صحا وجزء الديس له بحسن الظالم فمن قضيت له بحق اخيه فلا اتقله مني فانما اقطع روح من النار يطلع لا يطلع شلو الرسول اداله مدد لما سيعم يوح اليه يوح اداله لن الرسول الهلالت عن احكم بظاهر والله اداله صراحة موحى كبير بحسب الهديسة وحكم البظاهر بعم المعامل والغلبان لا احبال الاواف وشارك الكلام ووصر حق فالسالة المضبط ان على الطره ها انتم هؤلاء اذا عنهم في حياة الدنيا فلان يغادر الله عنه يا مرقيه اما من يكون عليه وكيل فمن الله يغفر دخلت ضعيف و جبت قليلا غير مغرباي ومش عارف الحال لكن ما له شروط في بال حال يا علي راح اراجع حقي وان كل بيت راح بنت واحضروا تعال معنا فحيحين هذه الحياة هي تنفي الحق الحق والأمام الأمانة حتى واحد ماذا تقول يبدأ عربات حاجة هارية قلت الغرف ان احنا ساعات نخش على الدميلة التانية مش مصيرها فرصود منهم الدجاجة والشهر ويحدي ضريلها صار عليها يعني هتوقت من مصيرين مش بابتكين عليها فقال قامت الله أكبر قلتم كما قال اليهود ليس علينا في الأمين سبيل أسألوا الله إلا أنزع التبوح لكنت اليهودا هم يضيحوا الجزء يأخذوا أموالنا ويستغلوهم على شهر مع الأشهر أكل ولا أبتعر ضعيم وغائف بالجه إذا دي سمى النوح الحرارة ألوة محت النبي قال الله عليه وسلم كل أمور جاهلية تحت قدمي إلا الأمانة فإنها للبر والفاجر العمالة دي ضر فاجر طيب فتقدر ينقلش فيها فيها جاعة انت ده يومي ده نصران ده عيو ممنوح فإنها ينقلت الله في مأجران من ضمن الحاجات الغريلة الحاجات مردوا عشان قبل يتكلم الآية عشان مستعمل لشلفة الناس كده سير قضال يكون صلى الله عليه وسلم عن رب العمال ينام المطمونة ومسا فتقرزوا الامارات من قلبه من قلد التلق نجرة تجيب قلال البيت ورعدين بعد النوم جايني عملية تقليل تقليل تالي يقوم النوم يجيب على ان كان هو اربط يقول اخزان لأباليه مهوم مهوم سوريا اربط ان كان صانع والعابد اخلط ونجيش طبعا اعمالك اضعبوهم مريم ودايما ان الخيانة دي بتخش بالصال والعاق والمواطن والعاق الناس يمكن يريش بساته بتاعه والاقع جميعا حاجه العلاجات والله يمكن يريش جذب الطريق تقولي ايها ايها ان شاء الله يكون تخبيت عدد يليه اعياب وعتاد عدد كل شي حاجة يمكن تخش في الريش ناك ويمكن يجيدي ايش براطه وجه الفضل ويجبكت في مشاعر يمكن تقول ما فيش مرض هو يرضى كذب على نفسك اليوم عليك حيره قول انسان على نفسه اصيل لا تلقى عارضه وقال الرسول ان الوحيده بالنور ستقوى من القلب حتى يجي يوم من الايام ليس أمين. أمين في الناكل اذا ظهر واحد غريب في ايامك الناس يتحسسوا كإنه عبارة عن نجم بجيسة كل مئة سنة واحد فكرة وإن في بني فلان امينا نجد ديش هؤلاء ده يعيد واحد امين لأنه حيث تفكه لا أدر لاني خيان عدد على سيد بريد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيف هذا كمان ايه يا سعودي يحضرنا من حاجة مهمة اسأل الله قالنا ندرك هذا الحاج المريح واش اراد الله ان يقولك عفتا يعني اعوض شعبه ندعى من قلبه الراحنة تقول بلك ندعى من قلبه الحياة ادعى الله ما الحياة الحالة بلوه يعني اول <سؤال> حياة ده حرب تنبيل غدا بالغداق والحياة الحياة مقيمة ايه تقوم بنا في الهداء لا تجاه الهداء يتجد بالجل ويبتج وما اللي متناجد اتجاد اتجاد انتقاد انتقاد انتقاد اتجاد اتجاد اتجاد اتجاد ولا امه ولا اخوان ولا كناني ما يتبعه وعمل ما يستجدش اول العلم في الحياة هو اراضها لو قديوا ليك لابد ان اذا نزع من الحياة نزع منه الرحمة يا الهي والعوض اذا نزع منه الرحمة نزع منه الامان الا يجلو الا قرد وحور اذا نزع منه الامانة نزع منه القتل والسرقة فكان يستن ابو شيء فبحج الله الله يرحم عليها يا خياله والخونه في فاق اليوش عند كلمة الله تعالى عشان الوحديين من نفسه ما, ما ينشعش من أخد على حلقاتين أو ثلاثة قول الله تعالى فلعا ربنا ينبع لي أقول بون الملأ بل يقول انك لانت مين تدعوا بربعوها من حلالت لكم مين الانتماع لهم مين مين مينة التلقى. ماذا بيقدر عن كلمة من ثلاث حروف البيه ورسامه القلب المكسورة لان احنا اتديه بلا لان في جميع قبل ايضا في البيه يأخذوا عجوزة رحلة طويلة وعي تجديه يأخذهم بجيه في البيه يأخذهم بجيه في البيه يأخذ كل انت كل البناء بلا الله يربيه البيه بتاع كلمة جده في التوراة واليجيب القرآن قال بتاعي من اوفى بعهده والتفق فإن الله يحضر له المنتقين قال الإسلام وآل موسى وعيثة ومحمد وبراريب وكل أبيه لا إنه فعل عهد فإن الله يحضر المنتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإنهارهم ثمانا قريبا حتى السواد دلوقتي الحاج محمد عمر لأن السواد يجي من غد من بلاد تاني بلاد قد يكون في السواد معارسة اول ساعات عهد بريال 15 لنما بلاد الحجر مبساعد السواد طالفين لأن الشجر مال الجبل ولي حيب يرحيه ويقضع واحد يقول الرسول هو الله اللي يشتري بعهد الله وإيمانه ثمان قيع عليه قال لأ الواحد حقيق بلاده على ماله ايه وقفطعه بيعمل سهيرة ايه اه اخضره ما قال له حتى ما لو كان شيئا نفيرا قال الله والله وإن كان قضيما من قرادك والله لا وسوات انتبه يجب انتبه احجاز انو اشتماع قال لما وقال امعينه وخدها حقيره وحبق كده عشان يقتطع معينه ايه الحق يجب ان انا اغفل في الله عهد عليه الناب قال له وإن كان شيئا نفير قال له لا يمكنك رضيش بشيء المثمين وإن كانك رضيها من قولك ما فيه هناك حالة غريبة يقررها القناة هنا الآية اللي معنا يشترون عادي الزي ويبالي الزيان وقيم وليك لقى لقى ولا يتدمكم الله ولا يوضوه عليهم يوم القيام ولا يذكيهم ولا المعجاب القريب عوحم الله يقردوا ينقل تذيك عشان بك انه واحد يجيب الصعد الخاصة ويقول لها كيبت وانت علي التوار الناس استود على مره وظلت تهليكم لها مش, مش احساس قالها على الداعب واحد التبني والتاني حدوش اضغطي ساعدين لا حش عليها شهودة لكم بان بقى. كيه انت واملته ومش تعمل انت تجد تتعمل انا عرفها الداعب الان اطمع هتقلل حدوله انت اي عم اختدك ساحلي لا الوقت ما شكسوه واسط يعني متين بعض القوة ما اعرفش بيسه ما اعرفش حيثوه متين بعض ما ورحت عوده شوطه بكرة كنتم على السفر وانتجيش كافيان فريهان ومقبوط لغاية دماء ولا فكت واسط ولا كنبيان ولا شهود يبقى اللي اهملت عيجي مازيون ببعض شئينة ما عيش لا شهود ولا واسط شوف يا على اليمين على اليمين على اليمين اذا انت خدتها فمش عندك اليمين فتروح واحد سعر بعجلين. خذ. ما يحقق عمال امرين بيمين فاجرة. لقى الله وعليه الضغط. ثم تلقى هذه الآية. ان الذين يشترون بعهد الله وعيمانهم ثمنا قليلا. ولك لأخلاك له بالاخر. لا نصيب. ولا يكلمه الله شو بقى لهذا ولا ينزوه من يوم القيامة نظر الحرام. ولا يتكيه. يتخلهم <تحرق> بخلصين من مأكل يتبعصوا بالضيح وفي جهلة فيها ولا يتبينوا ما لهم عذاب العديد ما تحجب ليه كمان عشان رياض نكمل لان في الاية لنا لا خلق روف لا, لا يكلمه الله ولا يقوله لا يمطيها ما يتبين الوقت عند لي جاء في الاية عشان يتبين وفي عدوان الناس ويحق ويحق هذا الكلام اللي ربما قال عليه تكرر فيه حديثي وهم صحيح فالدهان عشان نحضر الضيجين عليه فيها ناس برضو غير كده فيها ناس مقريش نحذف المسبيبين كده لكن مع هذا لا يتلمهم الله ولا أبوه لهم وضعهم الرئيبين يعني المصيبة اللي يتعلق عليهم حيث يعلقهم هم حيث أنواع فاني من الخلق برضو يهمنا معرفة هابه الناس اللي بصبير عده والله وقع له العقبائي هي فالعام لا أحدا منا يكون في الخساوط من دولة هؤلاء الملفف سلعته باليمين الكادر اللي موجدها في رواية تانية رجل أقوم سلعته بعد العصر وحاجة بالله عليها أنه يوتيه في أمانة مؤسس اللي لا تقري بها بعد العصر من عند العصر حتى نبري لأبقى ساعة